صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا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 ولا يأترئن الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضالين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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرته ورزقه كريم